في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق نختو من ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُوْهُمْ يَتْغَامَزُونَ وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءَ إِلَى الْضَالِّنَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار